عند نهاية المسألة الأولى من المسائل السبع الخاصة بقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله صدق الله العظيم وهي التي قال فيها الإمام إن الخطاب لجميع الأمة محصر ومخلار نعم يا عبد الواحد لكن ماذا تذكر من قول الإمام بخلاف ذلك؟ قال الإمام إن من العلماء من يراها للمحصرين خاصة أي لا تتحللوا من الاحرام حتى ينحر الهدي وقال إن المحل هو الموضع الذي يحل فيه ذبحه وعند أبي حنيفة محل الهدي في الاحصار الحرم لقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ثم محلها إلى البيت العتيق صدق الله العظيم ثم قال الإمام إن الهدي إنما ينحر حيث حل اقتداء بفعله عليه الصلاة والسلام في الحديبية ولأن الهدي تابع للمهدي والمهدي حل بموضعه فالمهدى أيضا يحل معه الله الله الله فتح الله عليك يا ولدي فتح الله عليك نستطيع الآن أن نواصل لقاءنا مع الإمام فهيبنا الى الكتاب الجامع وامامنا القرطبي سبحان الله وحمد سبحان الله وحمد المسألة الثانية يا اخواني اختلف العلماء على ما قررناه في المحصر هل له ان يحلق او يحل بشيء من الحل قبل ان ينحر ما من الهدي فقال مالك السنة الثابتة التي الاختلاف فيها عندنا أنه لا يجوز لأحد أن يأخذ من شعره حتى ينحر هديه قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. صدق الله العظيم وقال أبو حنيفة وأصحابه إذا حل المحصر قبل أن ينحر هديه فعليه دم. ويعود حراما كما كان حتى ينحر هديه وإن أصاب صيدا قبل أن ينحر الهدي فعليه الجزاء وسواء في ذلك الموسر والمعسر لا يحل أبدا حتى ينحر أو ينحر عنه قالوا وأقل ما يهديه شاه لا عمياء ولا مقطوعة الأذنين وليس هذا عندهم موضع صيام والعلماء متفقون على أنه لا يجوز لمن لزمه شيء من فرائضه أن يخرج منه بالظن والدليل على أن ذلك ظن قولهم لو عطب ذلك الهدي أو ضل أو سرق فحل مرسله وأصاب النساء وصاد أنه يعود حراما وعليه جزاء ما صاد فاباحوا له فساد الحج والزموه ما يلزم من لم يحل من احرامه وهذا ما لا خفاء فيه من التناقض وضعف المذاهب وانما بنوا مذهبهم هذا كله على قول ابن مسعود ولم ينظروا في خلاف غيره له وقال الشافعي في المحصر اذا اغسر بالهدي فيه قولان لا يحل ابدا الا بهدي والقول الآخر إنه مأمور أن يأتي بما قدر عليه فإن لم يقدر على شيء كان عليه أن يأتي به إذا قدر عليه المسألة الثالثة اختلفوا إذا نحر المحصر هدية هل له أن يحلق أو لا فقال الطائفة ليس عليه أن يحلق رأسه لأنه قد ذهب عنه النسو واحتجوا بانه لما سقط عنه بالاحصار جميع المناسك كالطواف والسعي وذلك مما يحل به المحرم من احرامه سقط عنه سائر ما يحل به المحرم من اجل انه محصر وممن احتج بهذا وقال به ابو حنيفة ومحمد بن الحسن قال ليس على المحصر تقصير ولا حلاق وقال ابو يوسف يحلق المقصر فإن لم يحلق فلا شيء عليه وقد حكى ابن عمران عن ابن سماعة عن أبي يوسف في نوادره أن عليه الحلاق والتقصير بد له منه واختلف قول الشافعي في هذه المسألة على قولين أحدهما أن الحلاق للمحصر من النسك وهو قول مالك والآخر ليس من النسك كما قال أبو حنيفة والحجة لمالك أن الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروه قد منع من ذلك كله المحصر وقد صد عنه فسقط عنه ما قد حيل بينه وبينه وأما الحلاق فلم يحل بينه وبينه وهو قادر على أن يفعله وما كان قادرا على أن يفعله فهو غير ساقط عنه ومما يدل على أن الحلاق باق على المحصر كما هو باق على من قد وصل إلى البيت سواء قوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله وما رواه الأئمة من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم للمحلقين ثلاثا وللمقصرين واحده وهو الحجة القاطعة والنظر الصحيح في هذه المسألة وإلى هذا ذهب مالك وأصحابه والحلاق عندهم نسك على الحاج الذي قد أتم حجه وعلى من فاته الحج والمحصر بعدو والمحصر بمرض والآن يا إخواني ننتقل إلى المسألة الرابعة روى الأئمة واللفظ لمالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحم المحلقين قالوا والمقصرين يا رسول الله قال اللهم ارحم المحلقين قالوا والمقصرين يا رسول الله قال والمقصرين المسألة الخامسة لم تدخل النساء في الحلق وان سنتهن التقصير لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ليس على النساء حلق انما عليهن التقصير وأجمع أهل العلم على القول به ورأ جماعة أن حلقها رأسها من المسلة، واختلفوا في قدر ما تقصر من رأسها فكان ابن عمر والشافعي وأحمد وإسحاق يقولون تقصر من كل قرن قدر الانمله وقال عطاء قدر ثلاث أصابع مقبوضة وقال قتاده تقصر الثلث أو الربع وفرقت حفصة بنت سيرين بين المرأة التي قعدت فتأخذ الربع وفي الشابه أشارت بانملتها تأخذ وتقلل وقال مالك تأخذ من جميع قرون رأسها وما أخذت من ذلك فهو يكفيها ولا يجزي أن تأخذ من بعض القرون وتبقي بعضا وقال ابن المنذر يجزي ما وقع عليه اسم تقصير وأحوط أن تأخذ من جميع القرون قدر أنملة المسألة السادسة يا إخواني لا يجوز لأحد أن يحلق رأسه حتى ينخر هدية وذلك أن سنة الذبح قبل الحلاق والأصل في ذلك قوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة وكذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ فنحر هدية ثم حلق بعد ذلك فمن خالف هذا فقدم الحلاق قبل النحر فلا يخلو أن يقدمه خطا وجهلا أو عمدا وقصدا فإن كان الأول فلا شيء عليه وقال ابن الماجسون عليه الهدية وبه قال أبو حنيفة وإن كان الثاني فقد روى القاضي أبو الحسن أنه يجوز تقديم الحلق على النحر وبه قال الشافعي والظاهر من المذهب المنع والصحيح الجواز لحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له في الذبح والحلق والرمي والتقديم والتأخير فقال لا حرج رواه مسلم المسألة السابعة لا خلاف أن حلق الرأس في الحج نسك مندوب إلي وفي غير الحج جائز خلافا لمن قال إنه مسلى ولو كان مسله ما جاز في الحج ولا غيره لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المسلى وقد حلق رؤوس بني جعفر بعد ان اتاه قتله بثلاثة ايام ولو لم يجزي الحلق ما حلقهم وكان علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه يحلق رأسه قال ابن عبد البر وقد اجمع العلماء على حبس الشعر وعلى اباحه الحلق وكفى بهذا حجة وبالله التوفيق والله تعالى اعلى واعلم فهمت من حديث الإمام يا عم أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة واحدة فهل لك أن تزيدني شرحا لهذا الأمر يا عم على الرحب والسعه يا ولدي أنا فاعلم لقد ثبت الحلق والتقصير بالكتاب والسنة والإجماع قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون صدق الله العظيم وقيل يا ولدي في سبب تكرار الدعاء للمحلقين هو الحث عليه والتأكيد لندبه لأنه أبلغ في العبادة وأدل على صدق النيه في التذلل لله تعالى لأن المقصر مبق لنفسه من الزينة ثم جعل للمقصرين نصيبا لئلا يخيب أحد من أمته من صالح دعوته صلى الله عليه وسلم صلوات الله وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله الآن ازددت فهما يا عم لا حرم الله منك ومن علمك الغزير برك الله فيك يا ولدي وزادك دائما فهما وحبا للعلم قم الآن إلى شؤونك وغدا بمشيئة الله نلتقي مع إمامنا القرطبي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم